واذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله فاووا إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا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 إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها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 وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منك مالا واعز نفرا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 عند ربك ث وعرضوا ا ا أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر ب وخير ويوم وترى و نسير أحدا فلم منهم على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة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 ويوم يقول و نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النا رفضن انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا ه ز و ا ومن أ ظ ل م ممن ذكر بايات ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يداه إن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 لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ق ي ن ارايت من س ف ن اذ اوينا إ ل ى ا ل ص خ ر ة ف إ ن ي نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان أ ن أ ذ ك ر ه واتخذ سبيله في البحر عجبا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 قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا أ ت ي ا اهل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا ف أ ذ و ا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 حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ح م ئ ة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا ا ل ق ر ن ي ن إ م ا ان تعذب و إ م ا أ ن تتخذ فيهم حسنا قال أم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 حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما افطاعوا أ ن يظهروا ه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي